بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت, إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تفرت وإذا الكواكب وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَأَخَّرَتْ قدمت وَأَخَّرَتْ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فسوىك فعدلك الذي خلفك فسوى كذالك إِإِأي صورة ما شاء ركبك إِإِأي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالذى كلا لن تكذبوني وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين, لحافظين كرام الكاتبين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعدون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغايبين. وما هم عنها بغايبين. وما أدراك ما يو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 يأيأ والامر يومئذ